ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا منها ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومستقرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكها انت وليها ومولاها اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي سمعنا نورا وعن ايماننا نورا وعن يسارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا وعن خلفنا نورا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 وقرة عين لا تنقطع ونسألك يا إلهنا لذة النظر إلى وجهك الكريم ونسألك يا إلهنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقاك في غير ضراء مضره ولا فتنة مضلة. اللهم هو من اللهم هؤن علينا طول المقام بين يديك اللهم هؤن علينا طول المقام بين يديك اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه ولا تجعلنا ممن يأخذ كتابه بشماله يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم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 اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا ورزقنا برهم احياء واموات اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحه والعافيه ومن كان منهم ميتا ومن كان منهم رهين قبره اللهم فانثر على قبره من فيض رحماتك واجمعنا بهم في جناتك واجمعنا بهم في جناتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا ربنا سيدنا ويا مولانا ويا غايه رغبتنا ويا منتهى قصدنا اللهم يا ربنا ويا سيدنا ويا غايه رغبتنا ويا منتهى قصدنا يا غايه امل الامنين يا ذا الجلال والاكرام الله افتح لنا ابواب فضلك اللهم افتح لنا ابواب فضلك وانزل علينا من خيرك وبركاتك وانزل علينا من خيرك وبركاتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا اشف مرضانا ومرضى المسلمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجمع لهم بين الاجر والعافيه يا ذو الجلال والاكرام اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك